ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض ب س ا ط ا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ا ل رب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا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 أغرقوا فأدخلوا ف ل نارا م ي ج د و ا لهم من د و ن ا ل ل ه أ ص ا ا و ق ل ن و ح ا ل ر ب ل ا تذر ع ل ى ا ل أ ر ض م ن ا ل ك ا ف ر ي ن د ي ا ر ا إن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 وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارى